يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال الأول أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها وكفيها الثاني أن الزينة هي ما يتزين به خارجا عن بدنها وعلى هذا القول ففي الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة قولان أحدهما أنها الزينة التي لا يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار والثاني أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شيء من البدن كالكحل في العين فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه وكالخضاب والخاتم فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد وكالقرط والقلاده والسوار فإن رؤية ذلك تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى وسنذكر بعض كلام أهل العلم في ذلك ثم نبين ما يفهم من آيات القرآن رجحانه قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه قال ابن مسعود كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وابو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال وجهها وكفيها والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله ولا يبدين زينتهن الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة وفي رواية عنه بهذا الاسناد قال الزينة زينتان فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم وقال مالك عن الزهري إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور عند الجمهور ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه لكن قال أبو داود وابو حاتم الرازي هو مرسل خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها والله أعلم انتهى كلام ابن كثير وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى إلا ما ظهر منها واختلف الناس في قدر ذلك فقال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب وزاد ابن جبير الوجه وقال سعيد ابن جبير ايضا وعطاء والاوزاعي الوجه والكفان والثياب وقال ابن عباس وقتاده والمسور ابن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب الى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هنا وقبض على نصف الذراع قال ابن عطية ويظهر لي بحكم الفاظ الآية أن المرأة ماموره بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينه ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوع عنه قلت هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما يدل لذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه قريبا ثم قال وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا إن المرأة إذا كانت جميلة وخيفة من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها انتهى محل الغرض من كلام القرطبي أيها المستمع الكريم سوف نكمل عرض المؤلف لأقوال أهل العلم في هذه المسألة في الحلقة القادمة إن شاء الله وبعدها نبين ما يترجح منها بالدليل أنه هو الصواب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته